مِنْ قَبَلِأَ يأَأْتِيَكُم العذاابُ بَقْتَةَ وَأَن تُمْ لا تَشْعغُون أَنْ تَقُلَ نَفْسُ ياَا حَصَْتَ يا حَصَتَ عَ مَا فََّتُ فِي جَبِل وَإِن كُنْ تُلَمِنَ الساخِرين او تقولنو ان الله هدا ن لكم كنتم من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره لو لي كرة فأكون من المحسنين بَلٰ قَدْ جَآءَتْكَ ٓاَيٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 أَهَاجهِلُ وَلَقدَدَأُوا حي إِلَكَ وَإِلَ الذيذينَ مِن قَذَلكَ لإِن شَكتَ لاَا يَحبطًا عملك لإِن شَكْتَ لاَا يَحبطًا عملَلكَ وَلَ ولا تكونوا من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره جميعا والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمنه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 شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ